117. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون 118. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد كلما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون <تصفيق> ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون